بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا لوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاقًا لِتَسْدُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ لُوحُ الرَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَاُوا لَا تَذَرَّ آالِهَتَكُمْ وَلاَا تَذَر وَدَّوْ وَداسُوَعَ وَلَا يَغُوسَويَعُوقَ وَنَ الصراء وَقَدْ وَلُّ كَثَ وَل تَزِلِ الطَّالِ مِينَ إَِّا بُللَ مِم